لُمَّ إلي مَ رجعُكُم فأَحْكُم بَينَكُم فِي مَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلفون فأَمَّا الذيينَ كَفرَروا فَأعدذِبهُمْ عذاابًا شدَدداًا فِي الدُّنْيياوالآخِرَ وَماَا لهُ مِ صِرين وَأَمَّا الذيينَ آممَنواعملِلُ الصَّالِحَاتِ فَيوَفِيهِم أُجورَهُم واللهُ لا يحب الظالِمين.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 تِلْلَاهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَجَاهِدُوا النَّهَارَ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 ومن أَهْلِ الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمنيين سبيل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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّهِ ثُمَّ يقول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّلَّهِ وَلَا تَكُونُوا مُشْرِكِينَ ۖ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ كَذِبًا ۚ أَرَأَيْتَ مَن يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فذلك الذي يَعْمَلُ مَعَ اللَّهِ شِرْكَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ وَإذاَا خَدَ اللهَّهُ مثاقَ النَّبينَ لَمَا آتَيتُكُم منِن كتابابٍ وَحكممَ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولم صَدِّقُِمَا معكُمْ تُؤمنِن النَّ بهِهِ وَلَ قال أَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ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 وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ